والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أنفسهن أربعة أشهر وعشرة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، والذين يتوفون من كم ويزرون أزواجين يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، والذين يتوفن منكم ويزرون أزواجين يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة.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 ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن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 فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ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 فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ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 والله بما تعملون خبير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم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 أنفسهن نبي المعروف، والله بما تعملون خبير، والذين يتوفن منكم ويذرون أزواجين يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. اِذَا بَلَغْنَ اجَلَهُم فَلَا جِنَاحَ عَلَيْكُمْ مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْ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 بِهِ مِنْ خِطَابَةٍ نِسَاءٍ أَوْ أَكْنَتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَبْتُمْ بِهِ مِنْ خِطَابَةٍ نِسَاءٍ أَوْ أَكْنَتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ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 بهن من خطبه النساء او اكنتم في انفسكم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء او اكنتم في انفسكم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 به من خطبه النساء او اكننتم في انفسكم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء او اكننتم في انفسكم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 به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن السر إلا أن تقولوا علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن السر إلا أن تقولوا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 نسرّا إلا أن علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرّا إلا أن تقولوا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 لا سر إلا أن تقول إلا أن تقول قولا معروفا إلا أن قولا معروفا إلا أن قولا معروفا، إلا أن تقول قولا معروفا، إلا أن تقول قولا معروفا، إلا أن تقول قولا معروفا إلا أن تقول قولا معروفا إلا أن قولا معروفا إلا أن تقولوا قولا معروفا إلا أن تقولوا قولا معروفا إلا أن تقولوا قولا معروفا إلا تقولوا قولاً إلا أن تقولوا قولاً معروفاً إلا أن تقولوا قولاً معروفاً إلا أن تقولوا قولاً معروفاً أَن أن تقولوا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 سرا إلا أن تقولوا إلا أن تقولوا قولاً معروفاً ولا جناح عليكم في عرضتم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 بِهِنَّ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لاَ تُوَعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُوا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 علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدهن سرًا إلا أن تقولوا، إلا أن تقولوا قولاً معروفا. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله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 ولا تعزموا عقدا النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه واعلموا ان الله يعلم ما في анфусikum фахзару уаълами анна аллаха яълему ма фи анфусikum фахзару уаълами анна аллаха яълему أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله يعلم ما في efsiküm fahlâru ve alâmû an-Allah yâlem ma fi efsiküm fahlâru ve alâmû an-Allah yâlem فاحذروه واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلم ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا واعلم ان الله يعلم مَا في انفسكم فاحذروا واعلم ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا واعلم ان الله يعلم مَا في انفسكم فاحذروا واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه واعلموا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ وَاعْلَمُوا فلعلموا أن الله غفور حليم واعلموا أن الله غفور حليم واعلموا أن الله غفور حليم إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ وَاعْلَمُوا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 واعلموا أن الله غفور حليم ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما فيه أن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 وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ وَلَا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطَبَةٍ نِسَاءٍ أَوْ أَكْنَتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا، إلا أن تقولوا قولا معروفا.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 ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكتمتم في انفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواجھهن سرا إلا أن تقولوا إلا أن تقولوا قولا معروفا.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 الله غفور حليم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدهن سرا إلا أَن تقولوا، إلا أن تقولوا قولا معروفا.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 سرا إلا أن تقولوا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة نكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن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 La jünaح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمessوهن أو تفرضو لهن فريضة La jünaح عليكم إن طلقتم النساء ما لم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 في حق على المحسنين ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين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 وَإِنَّ طَلَقَتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّهُنَّ وَقَدْ فَرَبْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَبْتُم وَإِنَّ طَلَقَتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّهُنَّ وَقَدْ فَرَبْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَبْتُمْ وَإِنَّ طَلَقَتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّهُنَّ وَقَدْ فَرَبْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَبْتُم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 وَإِنَّ طَلَقَتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّهُنَّ وَقَدَّفَ رَبَّتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَبَّتُم وَإِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدَ فَرَبْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَبْتُمْ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 فنصف ما فرّبتم إلا أي يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة نكاح فنصف ما فرّبتم إلا أن يعفون أو الذي بيده عقدة إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فنصف ما فرضتم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 تُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ فَنِصْفٌ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ فَنِصْفٌ مَا فَرَض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 فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو ال動画web بيده عقدة النكاح فنصف ما إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فنصف ما تُمِ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ فَانْظُرْ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْتَ عَفُوٌّ أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم وأن تعفوا أقرب للتقوى 26. ولا تنسوا الفضل بينكم 27. وأن تعفوا أقرب للتقوى 28. ولا تنسوا الفضل بينكم 29. وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم وأن وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وَأَن تَعْفُوا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 ان الله بما تعملون بصير ان الله بما تعملون بصير ان الله بما تعملون بصير ان الله بما تعملون بصير ان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 وَإِنَّ طَلَقَتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّهُنَّ وَقَدْ فَرَبْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَبْتُم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 الله بما تعملون بصير وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فربتم لهن فريضة فنصف ما فربتم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 الله bima tamalun bacir. Ve yon tıllak tumu ثم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة نكاح وان تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير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 Allah bima tamalun bacir. Ve ona tıllıktım onunla. Ve ona tıllıktım onunla. Ve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 حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى قانتين حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى قانتين حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا قانتين حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين Hafızu ala salawat ve salat ilustaa ve qumu lillahi qalitin. Hafızu ala salawat ve salat ilustaa ve qumu lillahi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 واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة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 وَإِنَّ طَلَقَتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّهُنَّ وَقَدَّفَ رَبَّتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَبَّتُمْ فَنِصْفُ مَا فَرَب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 وَإِنَّ طَلَقَتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّهُنَّ وَقَدْ فَرَبْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَبْتُمْ فَنِصْفُ مَا فَرَب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 وَإِنَّ طَلَقَتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّهُنَّ وَقَدْ فَرَبْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَبْتُم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 ان الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين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 وَإِنَّ طَلَقَتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّهُنَّ وَقَدْ فَرَبْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَبْتُمْ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 ان الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين والذين يتوفون من وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ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 علم الله أنكم ستذكرونه، ولكن لا تواعدوه سرًا إلا أن تقولوا، إلا أن تقولوا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 علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدهن سرا إلا أَن تقولوا، إلا أن تقولوا قولا معروفا.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 حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهم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 إن سرّا إلا أن تقولوا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة نكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن